مين بقى لما قال سيدنا لوط هؤلاء بناتي هن أطهر لكم أطهر لكم يعني أحل لكم هن أطهر لكم يعني أحل لكم اتجوزوا النساء ابعدوا عن اللواط والشجوز والكلام ده الأمر الرابع جاء الطهور بمعنى الطهارة من الذنب خذ من أموالهم صدقة تطهرهم أي من الذنوب وتزكيهم بها وصل عليهم أي يضع لهم يبقى الطهارة من الذنوب خمسة جاء في القرآن معنى الطهارة بمعنى الطهارة من الحيض للنساء قال الله لهم فيها أزواج مطهرة بحر العين أزواج مطهرة يعني إيه؟ يعني انتفى عنهم ما يعتري النساء في الدنيا من الحيد والنفاس ستة جاء بمعنى التنزه عن اتيان الرجال اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يعني يتطهرون يعني ما بيأتوش الرجال والعزو بالله سبعة لما ربنا تكلم عن قباء مسجد قباء قال فيه رجال, يحب فيه رجال يحبون أن يتطهروا يعني يتطهروا هنا بقى جاء بمعنى الاستنجاء يحبون أن يتطهروا يعني الاستنجاء بغسل أثر البول والغائط بالماء كان عندهم حاجة قبل كده كانوا بيستخدموا الحجارة وبيسمى ايه الاستجمار فإن نزدوا الأهل قباء كانوا يتنزهون عن البول والغائط بالماء فمدحهم الله وقال فيه رجال يحبون أن يتطهروا ومن السنة الجمع بينهما الجمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء اللي هي دلوقتي بقيت ايه اللي هو إن هو يستنجي بالماء وبعد كده يستخدم المناجين مثلا عشان يبقى أبلغ في التحرز من أثر النجاس طيب يعني إيه بقى الطهور هنا يعني دي معاني في القرآن جات بسبع معاني يعني إيه الطهور شطر الإيمان العلماء اختلفوا في المعنى ده والراجح فيه أنه اللي عليه أكثر أهل العلم أن المراد بالطهور هنا التطهر بالماء من الأحداث الطهارة الطهارة إن المعلومة في كتب الفقه قالوا بعض أهل العلم لقى المقصود التخلي عن الشرك لقى المقصود ترك الذنوب الطهور بالمعاني الوسعة اللي ذكرنا بعضها في القرآن لكن المعنى اللي عليه أغلب وأكثر أهل العلم ولذلك الإمام مسلم قلنا الحديث صحيح مسلم بدأ ب بهذا الحديث أبواب الوضوء عشان ينبه على ان الطهور شطر الايمان ان المقصود هنا الوضوء والغسل والتيمم الطهارة بمعناها الفقه الشامل تمام كده يبقى الطهور شطر الايمان بهذا المعنى طب يعني ايه الطهور شطر الايمان لنص نص الايمان العلماء بدأوا يتكلموا اشمعنا نص الايمان ما قالش ليه ثلث ما قالش ليه ثلث ما قالش ليه, ما قالش ليه الطهور من الايمان مش معنى شطر ليه قال نصف الايمان قالوا لانه المقصود هنا بالايمان وقدي بقى حاجة من الحاجات الصلاة اللي دخل الصلاة قال لك مش ربنا قال وما كان الله ليضيع ايمانكم وهو بيتكلم على تحول القبلة فالصحابة قالوا طب والصلاة اللي صلناها على حدة المقدس دي تروح فين قال الله وما كان الله ليضيع ايمانكم اي صلاتكم طب ليه بيقول كده عشان يدلل على ان العمل من الايمان الصلاة من الايمان والزكة من الايمان والصيام من الايمان والحج من الايمان فاش الان فرح قال ايه وما كان الله ليضيع ايمانكم قال اهل العلم اي صلاتكم اللي هي اطلاق العام ورادة الخاص هو جزء وأطلق الكل واراد الجزء فهمتوا كده؟ الطهور شطر الإيمان فهمنا الطهور معناه؟ الطهار شطر الإيمان شطر الصلاة والصلاة من أعظم أعمال الإيمان حتى لم يختلف إلا حولها في كون تاركها تارك هذه الصلاة يخرج عن الملة أو لا يخرج عن الملة لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فعشان المعاني دي يبقى تعظيم قدر الصلاة الكلام ده انا جبت لكم الاخر لانه في كلام كتير قوي عند اهل العلم في بيان معنى الايمان هنا والطهور شطر الايمان لكن ده القول الاخير في المسألة واحنا ماشيين على كده في الشرح ان انا ما اسهبش قوي قوي في التفصيلات بتاعت اهل العلم في المسألة لكن ده القول الراجع في المسألة وانتصر له الامام النووي وانتصر له ابن رجب في جامع العلوم والحكم وهو بيشرح هذا الحديث طب جات منين برضو شمعنا الصلاة والايمان والطهارة قال لك اصل الصلاة مفتاح الجنة ومفتاح الصلاة الوضوء فبالتالي كأنه بيقول إنه إذا كان ده مفتاح ده مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الوضوء فمن أعظم الشروط لصحة الصلاة الطهارة عشان كده قال أنم الطهارة أو الطهور شطر الإيمان في معنى هنا بقى نقف عليه طربوي خلاص كده فهمنا المعنى اللي قال عليه العلماء الطهارة والوضوء وكلام له لكن النبي قال برضو الطهور شطر الايمان وهنا حناخد اصل تربوي بان العلماء قالوا التذكية ان الانسان يزكي نفسه بيبقى على اساسين لا ترفعوا اصواتكم في المسجد لا ترفعوا اصواتكم في المسجد الطهور شطر الإيمان العلماء قالوا علماء التسكية قالوا ايه قالوا انه التسكية بتقوم على حاجتين: تخلية وتحلية تخليه وتحلية اما التخليه، فهنا عبر عنها بالطهور شطر الإيمان فهمين وحيجي بعد كده يقول والحمد لله تملأ الميزان كأن دي التحلية نعم تخلية وتحلية الطهور إن أنا أتنزه عن العيوب أتنزه عن الآفات أتنزه عن الذنوب والمعاصي يبقى الطهور شطر الإيمان يبقى معناها هنا هذا الأصل الطربوي من أن التخلية نصف أمر التسكية الذي هو عليه مدار الإيمان يبقى استعيذوا بالله من الشيطان الرجيم ربنا نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك ربنا أن يحضرون يبقى أول شيء الطهور شطر الإيمان خدناها كده الأصل الثاني والحمد لله تملأ الميزان أول فائدة إن النبي قال الميزان وقلنا هنا فيه دليل على إثبات الميزان طيب ده دليل على إن إيه اللي بيحصل إن الحمد هل بيجسد بيقول تملأ الميزان هل معناه إنه بيجسد في جسد يعني بيبقى بيتحط في شكل معين ويملأ قالوا ربما ما نقدرش نقطع لكن يعني إما المعنى لو كان الحمد جسما لملا الميزان أو لو جسم ثواب التلفظ به جبل مثلا لملا الميزان وقيل بل الله يمثل أعمال بني آدم وأقوالهم صورا يرونها يوم القيامة يعني بص كده لأيه ده الحمد كتلة كده ده التسبيح ده الصلاة ده كذا تجسد في كتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم يأتي القرآن يوم القيامة تقدمه سورة البقرة وصورة آل عمران كأنهما غمامتان سحبتين أو غيايتان أو فرقان من طير صواف أو على هيئة طير يبقى الأعمال بتجسد وده الدليل عليه يبقى الحمد لله تملأ الميزان يعني الحمد لله الحمد لله هو الثناء على الله بجميل صفاته على قصد التعظيم الحمد لله الثناء على الله عز وجل بجميل صفاته على قصد التعظيم وهو مما اختص به الله عشان كيرا ربنا عليه الحمد لله قالوا اللم دي من الاستحقاق أي الحمد لا يستحقه أحد إلا الله اللي هو إيه أن